ودينا ودينا ودينا يا منا حيات درب الله ودينا أي أي أي يا ودي أين ودينا إلى كبر حامنا وحنايا ودينا, ودينا ودينا لو نعتنع لاركبنا وديانا وديانا وديانا وديانا جريي بصير درب الغاطينا نايل كانت ذنوبك كبيره بيصدك غير ما لا قوانين مسيره نايل كانت ذنوبك الشعبان زور المات عطشان اقصد كربله بهايل مسيبه اقصد كربله بهايل يا نوب اليوم لوحيد الحدي صدق المصطفى من تعطيني لي هاي الخالقك أعظم وسيلة صدق المصطفى من تعطيني لي هاي الخالقك أعظم وسيلة بيها تنور رضوان زور المات عطشان بيها تنور رضوان دورين ما تعبشان اقصد كردان بهاي المسيرة يا <i> حسين يا حسين احاديث الائم مشكة ومضمون الكلام اسمع معانية اذا زرت الحسين بخار صنية دنيا واخرة لحاجات مقضية مناش مارد تاخذ مرادك وبيوم الحشر مضمون زادك من مش ماردت تاخذ مرادك وبيوم الحشر مضمون زادك وذا خايف النيران سور المات عطشان وذا خايف النيران سور المات عطشان اكسد كربلت هاي المسيرة Itis Uena de Llubak tebiayrem Itis Uena de Llubak tebiayrem Itis Uena de Llubak tebiayrem Itis Uena de Llubak tebiayrem Five hours in thekah Kat Barad and get you tired Ah ask for sale ride feet entra Don't sur the ft اقصدك يا ربالة رعاية المسيرة اقصدك يا ربالة رعاية المسيرة اذا زاير مشيت الكربة لا مرشى ذنبك لو جبال بجدامك تفرشى ما تفشى الميناي أبد ما تفشى وحسيني لي حضرك ليلة الوحشى اذا حسين مقصودك الطاع مضمونة اليك من الشفاعه اذا حسين الطاع مضمونة اليك من الشفاعه وبالدارين ربحان زور المقعدش وبالدارين ربحان زور المقعدش اكسف كربلا غايل اقصد كربل بهاي المسيرات لا يلتعنا تذنوه اكتبيرات اقصد كربل بهاي المسيرات لا يا بت ابهى ال مصير يا حسين شرعنا للزياره كل الانبياء ابى حضرت تسعى واللي ما يقدر يطفي همي الدمعه عيني ترديد صوتك ما أعرفه اني عليك يا زاهر من طوفا وترديد صوتك ما أعرفه تلعن بني سبيان ذوري ما عطشان تلعن بني سبيان ذوري ما عد عطشان اقصد كربلاء بهاي المسيره مستاع الشعبان زور الماء في عبشان اقصد كربل بهاي المسيرة اقصد كربل بهاي المسيرة يا حسين حدر قبة تحسين الدعوة مزموعة وبتراب الطهور العيلة المرفوعة هذه حضري تلب الذهب جمعه طافعن العارش كل شيخ اصطافه والاملاك لك تبدي ضيافه طافعن لكن غفران زور المات عطشان تطلب الغفران زور المات عطشان Iqsid karebele bha'i l'masirah Iqsid karebele bha'i l'masirah Naya jana ddnubak tibirah Iqsid karebele Zuhri lmaat atishan Iqsid karebele bhaayil mesire Iqsid karebele bhaayil mesire